إ ذ ا ع ة بريدا تقدم إ ل ى ا ل سماء ه ح ر ت و إ ل ى ا ل ك وين ا ت ه ر ت و إ ل ى ا ل ب ح ا ر ه ج ر ت و إ ل ى ا ل ق ب و ر ظهرت علمت ن ما خدمت وينك خ ر ت ا أيها ا ل إ وينك ا ل ك ر ي م الذي ن ك ترشوى كلاما في أي صورة ما شاء أركبك ك تكلمون بالدين وان عليكم الحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون إ ن الابرار لفي ب ع ي م و ا ي ن